صلى الله <سؤال> وسلم على رسول الله صلى ثم النبات فهذا مجلس جديد مجلس فقه يمكن التظاهر فيها احكام الجهاد وكتاب التبر منه عند قول المصنف انتهاء الحرب بالهدنه يبين في هذا الفصل انتهاء الحرب بين المسلمين وبين الكفار قلنا بإحدى ثلاث منها أولاً دعوتهم إلى الإسلام وتبلغ الإسلام إليهم فإذا أسلموا فقد انتهت الحرب بين المسلمين وبينهم كذلك أيضاً انتهاء الحرب بعقد الأمان أو الهدنة بعقد الأمان أو الهدنة والمقصود بالهدنة صلح مؤقت بمعنى الموادعة وهي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة قال في عمدة الفقه وتجوز مهيدنة الكفار إذا رأى المصلحة فيها يعني يجوز للإمام أو الولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار إذا رأى المصلحة فيها يعني إذا كان في الهدنة مصلحة للمسلمين قال ويشترط أن يكون عقد الهدنة من الإمام أو نائبه ولا تصلح ولا تصح من الأفراد وهذا قول الجمهور وبهذا يفترق أو يفرق بين الهدنة وبين عقد الأمان إن في نوع من الأمان يعقيده أفراد المسلمين كما ذكرنا في الدرس الماضي أما الهدنة إلا المعاهدة تكون بين دولة ودولة تكون المعاهدة أول الله, أول الله بين دولة ودولة فالذي يتولى ذلك هو الإمام أو نائب الإمام نائب الإمام زي وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو نحو ذلك الذي ينوبه الإمام قال بينما يرى الحنفية إمكانية الهدن مع جماعة من المسلمين إذا كانت هناك مصلحة لأنها نوع أمان فكما يصح من الواحد يصح من الجماعة الصحيح راي الجمهور والذي قال في عمده الفقه ولا يجوز عقدها الا من امام او نائب لا يجوز عقدها اي الهدنه الا من امام او نائبه والغرض من الهدنه وجود المصلحه الهدف من الهدنه هو المصلحه للمسلمين ولذلك قال تعالى إن جنح للسلم فاجنح له وتوكر على الله طيب إيه المصلحة اللي ممكن تحصل للمسلمين من الهدنة؟ قال كأن يكون المسلمون في حال ضعف والقفار أقوياء فنوادعهم أو, يكون أو تكون مصلحة لدفع أدوان غيرهم؟ يعني مثلا حصل أن هناك عدو آخر غير هؤلاء يحارب المسلمين فمن المصلحة دفع هذا العدو الآخر فيعقد الهدنة مع هذا العدو الذي يحاربه من أجل محاربة الآخر من أجل محاربة الآخر وهذا عند ترجيح هذه المصلحة مثلاً صراح الدين الأيوبي عليه رحمة الله قبل أن يحارب الصليبيين عمل طهر مصر من الشيعة الروافط لأن هذا هو العدو الأولى الآن فالعدو الذي ينخر في جسد الأمة بخلاف العدو الذي سيأتي ليداهما فهذا يدفع سهل أن يدفع لكن ليه خلاص دخل بلاد المسلم فعل فقد تكون المصلحة عند الإمام أن يهادن قوما من أجل محاربة قوم آخر أو لتحقيق غرض إسلام الكفار مسألة الدعوة زي ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل المعاهدة اللي صلح الحديبية مع المشركين عشر سنوات وكانت العشر سنوات دي فتح ربنا سبحانه على نزل فيها صورة في القرآة اسمها صورة, صورة الفتح ليه كانت المعاهدة مع الكفار فتح لأن الدعوة انطلقت فيها فترة دي فترة خلي بين الصحابة وبعد وبين الدعوة فبدأوا يمروا على القبائل ويجلسوا في الأماكن فيجتمع لهم الناس فيسلم الناس ويدخلوا في دين الله فهذا مصلح قال كذلك أو تحصيل منافع اقتصادية أو عسكرية أو غير ذلك يبقى إذن خلاصة الكلام أن الهدنة التي يعقدها المسلمون مع الكفار لابد ان يكون فيها مصلحة مصلحه للمسلمين لابد ان يكون فيها مصلحه الايه للمسلمين الدليل عليها قوله تعالى وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وقد قال قال وقد اشتهرت الهدنة التي وادع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة عام الحديبي ملاحظات واحد تجوز الهدنة بعوض ندفعه أو نأخذه وتجوز إلى عوض يعني ممكن من بنود المعاهدة بين المسلمين وبين الكفار بذل مال من الطرفين أو بذل بعض الأراضي زي مثلا ما حصل في المعاهدة بين اليهود وبين المسلمين التي بمجيبها اللي بيسموها معاهدة كامب ديفيد وسيأتي الحديث عنها فيأخذ المصريون ما أخذ بالأراضيهم وإن كان طبعاً كان الواجب على المصريين يومئذ أو على المسلمين بصفة عامة أن يتخذوها فرصة لأخذ كل ما سلبه اليهود من بلاد الشاب من فلسطين وهكذا وسوريا الجولان لأن هذه ليس لليهود فيها ظرة رمح ليس لهم فيها شيء ولعل ما يفعل بهم الآن هو نصلاً يزيدهم من عقابهم عندما تجرأوا على أخذ هذا القرار بمنع رفع الأذان في القدس أحرقهم الله وأحرق بيوته وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على الأحزاب ومنهم اليهود في غزوة الخندق شغلون عن صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا فنسأل الله يملأ بيوتهم وقبورهم وبطونهم ناراً وأجرنا فيهم بأسه وانتقاب يعني سبحان الله أن ربنا يسلط عليهم جند وهو الريح الريح التي أججت هذه النيران عندهم وإلى الآن لا تخمد بل يقول الخبراء بأن اليهود مقبلون على أيام أسود من شعر رؤوسه ونسأل الله يرن فيهم ذلك بإذن الله تجوز الهدنة بعوض ندفعه أو نأخذه وتجوز بلا عوض مجرد بنود بدون بذل عوض اثنين إذا تمت الهدنة ترتب عليها أمان للأعداء كما في عقد الأمان كما سبق فنكف عنهم الأذى ويجب الوفاء بالشروط المتفق عليها ولا تجوز الخياد الغدر عند المسلمين حراق فطالما أُعطي الأمان لكافر أو أُعطي العهد لكافر فلا يجوز الغدر إيه؟ الغدر بي ولذلك إحنا قلنا الحمد لله تاريخنا تاريخ المسلمين تاريخ مشرف لم يُعهد على جيش من جيوش المسلمين أن دخل بلدا وخرّبه فيش كلامته؟ لم نسمع عن اختصاد نساء ولا عن احراق بلاد ولا عن تدبير ممتلكات؟ وإنما أي بلد دخلها المسلمون عمروها عمروها إيمانياً وعمروها اقتصادياً ثلاثة عقد الهدنة عقد اللازم عند جمهور العلماء لا يجوز نقده طرح ما أعطينا لا يجوز أبداً أن ننقض هذا العدن طرح ما في حالات المستثنى ستأتي لا يجوز نقده إلا إذا خيف خيانة هذا العدن إذا خفنا أن العدو دي يغدر بنا أو سمعنا أنه يعمل بعض المؤامرات علينا وهو يعاهدنا فنحن نتمسك بالمعاهدة لديانتنا هم ليس عندهم ديانة ولا أخلاق فسمعنا أنهم يمكرون بنا ويتآمرون عليهم فعند ذلك ينبغي بل يجب على ودي الأمر أن ينبذ إليهم العهد يقول لهم ليس بيننا وبينكم معاهدة خلاص ولكن لا يجوز الغدر به إلا إذا نبذنا لهم العهد نقول يا جماعة أنتم في حل وإحنا في حل ساعتها نفعل بهم ما بدأ لنا من محاربتهم والغدر بهم و... أو المكر بهم واضح لكن ألا ننبذ إليهم يعرفين أننا معاهدينهم و... و... ثم بعد ذلك نخذل بهم لا قال ولا يفوز نقضه الا اذا خيف خيال من العدو طبعا اذا خيف من باب اولى اذا ها اذا غضب يعني اذا كنا نخوف ان هم يخضروا عرفنا او سمعنا ان هم في الحاله دي نلغي العهد ما بالك اذا ايه اذا غضبوا بقى ما بالك اذا هم غضبوا فعلا قتلوا بعض الجنود لنا انتهكوا بعض المحرمات لنا يبقى خلاص انتقد العهد اصلا ليس هناك معاهده اصلا اي انه قال تعالى واما تخافن من قوم خيانه فامضئ اليهم على سرا أي انه في هذه الحاله لا بد من اعلامهم بنقض العقد ومن مظاهر خيانه العدو للهدنه ان يقاتل المسلمين ان يقاتل المسلمين طبعا لان المسلمون دماؤهم واحده دماؤهم متكافئه فإيه فردوا العملين معانا معاهدة وعالين يقتلوا المسلمين فالمسلمون يدوا الواحدة على, على من سواه أو يناصروا من يقاتلون المسلمين يتحلفوا مع بعض الكفار الذين يقتلون المسلمين أو يصبون الله أو رسوله أو كتابه أو التجسس على المسلمين كل شوى نمسك جسوس يطلع هم من اللي بعطينه ويعد ينخر في البلد ويأخذ معلومات ويذهب بها إلى هؤلاء إذا ثبت تجسسهم على المسلمين نقد العهد ونحو ذلك فإن ثبت ذلك فقد نقضوا العهد وجاز قتاله قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون فهؤلاء نقضوا العهد فنقاتل ولا ينسى الإبلاغون في هذه الحالة بنقض العهد الذي بيننا وبينهم ولذلك لما نقضت قريش العهد لما في سلحة هديبية وبعد فترة حصل انهم أغاروا على بعض المسلمين فقتلوهم غدرا نقض النبي عهدهم وقاتلهم وجاهز لهم جيش فتح مكة حتى فتح مكة صلى الله عليه وسلم وأما إذا استقاموا على العهدين استقمنا عليه ولا يجوز مقاتلتهم لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا إيه لم وخلاصة الأمر أن بقاء العهد ونقضه ينقسم إلى ثلاثة أقسام دي خلاصة إيه ما سوق الأول أن يستقيموا لنا فما استقيموا لهم يلتزموا بالعهد وإحنا يلتزم من بالعهد الثالث لخاف منهم غدرا وخيانة فنعلمهم بنقض العهد قبل أن نقاتل ثلاثة أن يقع منهم الغدر والخيانة فنقاتلهم ولا يشترط إعلامهم لأنهم نقض العهد طيب المعاهدات بين, بين المسلمين الكفار هل هي مؤقتة بفترة زمنية ولا مفتوحة مش محددة بوقت قال هل عقد الهدن مؤقت بزمن أم أنه يمكن أن يكون مطلقا الجواب هناك ثلاثة آراء في هذا الحكر القول الأول قال هو مؤقت بعض العلماء قال لك أن المعاهدة بين المسلمين الكفار مؤقت بكم سنة؟ عشر ليه عشرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم المعاهدة مع المشركين في صلح الحديبية أعمالها كم سنة عشر سنين فقال لك طالما النبي أعمالها عشر سنين ما نزيد شحن على عشر سنين يبقى المعاهدة عشرة وتتجدد خلاص يعني عشرة ولكنهم موفين بالعهود والموثيق ولا ينقضون العهود خلاص لقدرهم عشرة كمان ماذا مشكلة القول الأول. فقالوا لا يزيد عن عشرة سنوات ودللوه أن عقد الحديبية كان عشرة سنوات فلا يزال على ذلك القول الثاني قالوا هو مؤقت ولا يشترط أن تكون المدة عشر سنوات بل يجوز أن يزيد عن عشر سنوات إذا دعت الحاجة لذلك لأن الأدلة عامة في جواز المهادنة دون تقييد أما كون النبي صلى الله عليه وسلم وادعهم عشر سنين لأنه رأى أن ذلك كاف للمصلحة واضح يا جماعة؟ يبقى ده القول الهون التاني القول التاني قال لك أن هي مؤقت ولكن لا يشترض كم سنة؟ عشر ممكن يزيد عن, إيه؟ عن عشر طب اللي لم يعملوا عشر سنين هذا فعله للمصلحة لأن كانت المصلحة أيامها تقتضي عشر سنوات فلو المصلح تقتضي أكثر من عشر سنوات يعني مثل القول الثالث قالوا يجوز أن يكون مطلقا بدون تحديد مدة شريطة أن يكون العقد غير لازم خلي بلك ما منتي يعني اللي قالوا بجواز, بجواز فتح المعاهدات بدون تقييم مودة اشترطوا إيه؟ إن يكون غير لازم للمسلمين يعني مثلا إيه قال لك في معاهدة مفتوحة بين مثلا مصر واليهود خلاص؟ فلمصر أن تنقضها في أي وقت وتقول لهم يا جماعة لا ليس مننا وبلكم معاد ليه؟ لأن وجدنا أنه ليس هناك مصلحة من مهدلاتكم. لأننا نريد مثلا أنت وضعتم لنا قيود معينة في صحراء ونحن نريد في سيناء ونحن نريد أن نستصنحها أو نفعل كذا وكذا ما يجوش يقولك لا دي معاهدة مفتوح ما تتنقاتش ونضاقتش ده تنقضينها للونهار تقتل المسلمين, تقتل المسلمين في, في القدس دي ايه ولا هجم المساجد دي ايه ولا هجم البيوت وبناء المستوطنات دي ايه ده حتى بالمواثق الدولة كلام ده كله باطل يعني حتى لو جاءنا نتحاكم إلى الموثق الدولية هم الذين يقولون ذلك إن كل دي من أبطى الباطل التحرش بالجنود وقتلهم من حيث لآخر على الحدود أو نحو ذلك اقترك صحراء سيناء خرابة يرتع فيها من يريد أن يرتع مش تقول لي مفاسد لمصر فضلا عن احتلال هذه الأراضي كل هذه الأراضي اللي في فلسطين وفي الجولان وفي كلامتهم هذه كله نقض للعود هذا كله نقض للتحالف مع الشيعة الروافض الجواسس اللي كل شوية تأبض عليهم وتحبسوا خد هذه كله مش نقض للمعاهدات فما يجيش بقى يقول لك يا أصلا في معاهدة لا المعاهدة بصر لها أن على حد, حد هذا القول لها أن تخرج منها في أي وقلب من ناحية الشرعي قال فهو عقد غير لازم وللمسلمين الحق في نقد متى شاء وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تايبية ولكن في هذه الحالة طبعا لا بد أن نعلمهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم إذا أردنا نقده لأننا اتفانا ان الغدر حرام لا يجوز حتى الغدر بالأعداد لا يجوز قالت دليل القول التالي الدوات وما زكروا الشنا دليله دليل فتح, فتح النبي صلى الله عليه وسلم بعض خيبر عندما فتحها صلحاً فتح النبي صلى الله عليه وسلم بعض خيبر وفتح خيبر بحرب وبصول على أن يجعلوا على أن يجلوا أن يجلوا منها النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود في خيبر على أن يجلوا من خيبر يخرجوا منها ثم اقرهم على البقاء فيها ليعملوا في زراعتها بعد كده تركهم ان هم يقوموا بالايه بالاراضي ديت فقال اقركم فيها على ذلك ما شئنا اقركم فيها على ذلك ايه ها, إيه؟ إيه؟ ها؟ ما شئنا فاذا شاء يخرجهم ها اخرجهم تشاء يخرجهم اخرجه والحديث راوي البخاري حديث رواه البخاري اذا هذا هو انتهاء الحرب بالهدنه او الايه او المهاده طيب يبقى لنا انتهاء الحرب بعقد الايه الزم. يعني نقف عنده ولا نقف منه شويه طيب بعد أن قال انتهاء الحرب بعقد الزمة إذن الزمة أول حاجة اتفاقنا عليها أن أول شيء في هذه المسألة هو دعوة القفار إلى الإسلام وذلك ببيان الإسلام له وتبليغ الإسلام له فإن أسلموا وإلا فالخصلة الثانية هي عقد الزمة بأن يعيشوا في أمان في بلاد المسلمين وأن يدفعوا الجزية له نظير حمايتهم حماية المسلمين له الأمر الثالث هو القتال فهنا قال انتهى الحر العقد الزمة قال معناه لغة العهد معنى الزمة بمعنى العهد لقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ال هو القرب والأهل والذمة العهل والصراحة اتزام تقرير الكفار في ديالهم وحمايتهم في ديالهم اتزام تقرير الكفار في ديالهم وحمايتهم والدفاع عنهم ببثل الجزي مع اسلامهم ويلاحظ أن عقد الذنب عقد مؤبت ولا يعقدها إلا الإيمان أو نائده على رأي جمهور العلماء وهذا هو الصحيح لأن هذه شؤون دولة ولا يقوم بشؤون الدولة إلا ولي الأرض والحكمة من عقد الذنب تنكيل غير المسلمين من الاطلاع على حقائق الإسلام وعقيدته الهدف ايه الهدف أن غير المسلمين يعيشوا بأمان بين المسلمين فيختلطوا بالمسلمين وباخلاق المسلمين فيحبوا الإسلام ويدخلوا فيه وده فضل الله اللي في البلاد فضل في البلاد ان هؤلاء لو نظروا بانصاف إلى الإسلام وسماحة الإسلام وعدالة الإسلام وعدل الإسلام فبإنصاف طرهم يدخلون في دين الله أفواجه ملاحظات قال واحد عقد الزمة لا يكون إلا لاهل الكتاب أو للمجوس لأن عندهم شبهة كتابه وهذا الكلام فيه انتقاط يعني مشيت لان عنده شوه كتاب اللي المجوس اكتب الصحيح أنه ليس لم يكن عندهم كتاب لأن في بعض الناس وورث ذلك عن بعض السلف انها ان المجوس كان له كتاب وكان لهم نبي لكنهم لما غدروا بنبيهم وقتلوه رفع الكتاب الذي كان عنده فأصبحوا العباد نار أصبحوا العباد نار فالصحيح أن عقد الذن يؤقد لأهل الكتاب من أهل الكتاب اليهود والنصار والمجوس هم عباد الله هتقول لي طب ليه يؤلم عقد لأنهم يتعملون عقد ذمة لأن هذا ما أعطاهم النبي صلى الله عليه عندما أخذ الجزية من مجوس هجم أخذ الجزية من مجوس إيه؟ من مجوس هجم والعيد برضو لعل هذا لأنها كانت أكبر أمة موجودة في هذا الوقت يعني كان أكبر قوتين على واجه الأرض في هذا الوقت يمين الفرس والروم فلذلك ألحقه النبي صلى, صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب لكن ليس معنى هذا أنهم أهل, إيه؟ أنهم أهل الكتاب الدليل على عقد الذمة قال قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤطوا الجزية عن يد وهم صاغلون قال أما الدليل على إعطاءه طبعا الآية تدل على أخذ الجزية من أهل الكتاب أخذ الجزية من الكتاب وأنا أكلم عن الجزية وأنا أكلم أنه يشوشوا عن الإسلام بمسألة الجزي والجزية من محاسن الإسلام لأنها حماية لغير المسلمين, حماية لغير المسلمين. ثم لا تؤخذ إلا من أغنيائهم لا تؤخذ من الصغار ولا تؤخذ من المرضى ولا تؤخذ من النساء ولا تؤخذ من الرهبان على خلاف في ذلك سيأتينا بالتفصيل ومقدرها يجئن بإيه بالضبط نظر حماية المسلمين لهم لا يعتد أحد عليه فهي محاسن الإسلام وليس مما يشوش به على الإسلام وهي جباب كامل في هذا العمر الدليل على إعطاءها من المجوس ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر والحديث في ومسلم في البخارية أقصد ببداود وأما المشركون فلا نقبل منهم الجزية اما الاسلام واما القتال لقوله تعالى عن المشركين تقاتلوهم تقاتلونهم او يسلمون تقاتلونهم او ايه او يسلمون دي راي الجمهور ان الجزيه او العقد الذمه لا يعقد الا لمن ومن؟ اا مين؟ اهل الكتاب اللي ومن كمان؟ والمتووس أي حد غير هؤلاء لا لا يؤقد لهم زمة ولا يؤقد منهم إيه؟ جزء إما الإسلام وإما القتال وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعقد لكل كافر لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل أمراء إلا من خصال الثلاثة التي قلناها إذا لقيت عدوك من المشركين يبقى قول من المشركين هم يبقى دي لفظ عام هم المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلاب فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه فادعوهم إلى الإسلام فإن هم أبوا فسلهم الجزية واضح يا أخوان المسألة دي واضحة يبقى هنا الفقائي استدلوا بالحديث استدلوا بالعموم استدلوا بالعموم وهذا القول أعلي عمومها لكل كافر ما رجحه الشيط بن عثيرين رحمه الله كما يشترط أن يكون المعاهد مرتدا ما يجيش واحد مثلا يرتد عن الإسلام يقول لك يعمل معاهدة مع المسلمين أو يبقى من أهل الزمن نقول له لا لأن الإسلام يقول من بدل دينه إيه فاغتلوا المرتد دولة يومها إذا لم يتوا يقتل لأن حكمه القتل إذا لم يتوا إلهم طبعاً مسألة بها القول الأول والتاني الأصح قول, قول الجمهور له وجهة نظر طويجاً لأن لو ترك غير هؤلاء في بلاد المسلمين في عبادتهم لأصبحت بلاد المسلمين فوضو يعني مثلا ايه في بلد في بلد مثلا دخلها المسلمين وفتحوه فيها بقى ايه فيها اللي بيعبد البار واللي بيعبد الفيران واللي بيعبد الشيطان واخد بالك فبا كل حاجه بقى فلو قلنا نعقد إيه إيه عقد الذمه لكل واحد في دول ايه اللي يحصل ها هتبقى فوضى في البلد المسلمين هيحصل زي في بعض البلاد المسلمين في الامارات مثلا نسمع ان في معبد بني للي بزين للبوذيين هيقول لك انا عايز اعمل معبد عشان البقري يطلع اعتقات هتقول له والثاني مثلا الفار يقول لك انا عايز اعمل معبد للفار اللي بيعبده والثالث عايز يعمل معبد للنار اللي بيعبده هتبقى فوضى في بلاد المسلمين وهؤلاء ليس اهل كتاب فاذا راي الجمهور له وجهه نظر قويه جدا ان فعلا لا يعقد الذمه ولا تعقد الذمه الا لاهل الكتاب اليهود والنصارى الاسلام دخل بلد وفتحها ووجد فيها كنيسه فيؤمن أهلها عليها لا يترك كما قال الرسول صلى الله لا تقربوا راهبا في كنيسته لا تقتلوا راهبا في كنيسته يؤمن على ذلك الجماعه اليهود يؤمنون على ذلك لكن لا على ذلك اللي هو فلسطيني يعني لا الكلام دل هم عدين في بلاد المسلمين بأدب لكن هم مختصبون محتلون لملاد المسلمين لكن لو إن فيه يهود مثلا عدين في بلد بلاد المسلمين زي ما كان هنا في مصر يهود كان في يهود في مصر وهناك بقية قليلة جدا منهم إلى الآن فخلاص دل لهم, لهم الزمن ويؤمنوا في أماكنهم في شيء مشكلة في هذا الكلام واضح. ولذلك الحرب مع الصهاينة ليس لأنهم يهود وإنما لأنهم مختصون محاربون واضح. يبقى الصحيح رأي الجمهور أن الزم لا تعقد إلا لمن؟ لأهل الكتاب والمجوس معه المجوس دخلوا بالنص بالحديث ما يترطب على عقد الزم إذا تم عقد الزم انتهت الحرب وعصم وعصم الكفار نفوسهم وعمرهم واعرضوا طيب هاقف عند 3 هاقف عند رقم ايه 3 كلام واضح يا مش واضح شاء الله الموضوع القديم يكتب هذا ال <تصفيق> لا تكمل الايه من الذين اوتوا الكتاب طيب ما هو الايه بقت اهي من الذين اوتوا الكتاب لا هنا موجود وصف لهؤلاء واضح يبقى قاتل الذين يقاتلون بالله ولا يؤمنون بالله ولا الله ورسوله ولا دين من من الذين اوتوا الكتاب الذين على اهل الكتاب ودي لا يؤمنون بالله لانه يؤمنون بالله الله لكن لا يؤمنون بإلاهيه الله واضح الكلام فهم يختلفون عنا في الايمان هم يختلفون عنا في الاكين الكل في المحصدة يؤمن بايه بوجود الله هم يؤمنون بوجود الله نكمل شباب الدرس القادم صلينا على النبي كل من كنا بنسمعنا ان شاء الله بعد كده ان شاء الله باذن نكمل في درس الدره الخره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه